الموقع الرسمي لطلاب ج م ا ع ة أ م ص ا ر ا ل س ن ة ا ل م ح م د ي ة في السودان أ م ص ا ر داش السنه ضب نت, نت يقدم نت ه و ن س نت ه و ن س ه ه ونستفره ونعنه شرور من بالله أحسنا وسيئات اعمالنا انه ب ن ي ا ن ه الله فلا مولى له ويضل فلن تجد الا وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفير وخليل بعثه الله عز وجل بين يدي الساعه إ ل ى ك ا م ب الناس م ش ي ر ة و ن ذ ي ر ة وداعيا من الله ي ه ي ب به و س ر ا ج م ر ي ر ة و بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كلام الله سبحانه و ت ع ل ى و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم و شرد ا محدثاتها و كل محدثه في دين ا ل إ س ل ا م بيتعه وكل بدعه ضلاله وكل م ل ا ل ه في النار و ض ع د السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الموضوع والعنوان يمثل جزءا من آ ي ة م ح ك م ة في ا ل ق ر آ ن الكريم الذي يمثل ا ل إ ي م ا ن به ركنا من أ ر ك ا ن ه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ا ل إ ي م ا ن أ ن ت ؤ م ن ب ا ل ل ه وملائكته وكتب ه ورسل ه و أ ن ت ؤ م ن ب ا ل ق د ر خ ي ر وشريكه ا ل و م يحكم فمن كتب التي أ ن د ه الله عز وجل و أ ر س ل بها رسل ا هذا ا ل ق ر آ ن كلام الله هو الكتاب الوحيد ا ل آ ن الذي تصح نسبته إ ل ى السماء و إ ن كانت ه ن ا ك كتب س م ا و ي ة مثل ا ل إ ن ج ي ل والتوراه والزبون لكن كل هذه الكتب دخلت بها التحريف والتبديل ولكن نحن نؤمن بها ككتب لكن ان نؤمن ب أ ن ه ا هي ص ح ي ح ة م ئ ة ب ا ل م ئ ة هذا ل ا ن ؤ م ن ل ب ي ل أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم آآ شهد آآ على أ ن تلك الكتب حرفت ومدلت ومن ه م يقولون في س و ر ة آ ل عمران و إ ن منهم لفريقا يلون أ م س ن ت ه م بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون اربع الكلمه وما يعلمون اي كان ا ل آ ن ي أ ت ي زيد أ و ع م ر يهودي ي ق ر أ من العاد القديم وقال داود وقال موسى موسى وموسى ل و وحجل ان هذا الكلام قاله موسى من ق ا ل ليه ا ل ق ر آ ن ق ا ل ن ت تخبط ا ل ت و ر ا ة ياتي نصراني ولكن يقولون ان ل ر ب يقولون ان الغرب ي ن ان الغرب ل و ا ح ا ل ع ر ب يقولون ان الغرب ي ق و ل ان الغرب ي ق و ن ا م الغرب يقولون ان الغرب يقولون ا ف ا ل يقولون ان ل ح ر ب ت ه ا ا ل ق ر آ ن ق ان ل غ ي ق ل ح ن ان ا ل ك ت ب ا ل س م ا و ي ة و ر ب ي ل و ا و ح د ث و ا و غ ي ر و ا ف ب ا ل ت ا ل ي ل ا ي و ج د ك ت ا ب ف ص و ل ن س ب ي ه إ ل ى ا ل س م ا ء س و ى ا ل ق ر آ ن ان الغرب ي ق و ل و ا ل ع ر و ل إ ن ان ح ل غ ر ل ن ان الغرب ي ق و إ ن ان ا ل غ و لا حاققون ف إ ذ ا ا ل آ ن موضوع ا ل م ح ا ض ر ة ولا تتبع السبل هذا جزء من آ ي ة الان في س و ر ة ا ل أ ن ع ا م ت ق و ل ا ل ل عز وجل فيها و أ ن هذا ص ر ا ط مستقيما فاتبعوه بعدها قال ولا تتبع السبل فتفرق بكم ع ن س ب ي ل ذلكم وصاكم به لعلكم تنتقل ا ي ة م ح ك م ة ف ض م ن ت أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل في مقام ا ل أ م ر و ا ل أ م ر الثاني في مقام النهي وهكذا تدور ا ل ع ب ا د ة التي خلق الله عز وجل الجن و ا ل إ ن س من أ ج ل ه ا تدور بين إ ف ع ل ولا تفعل وبين هذا حلال وهذا حرام ولذلك ا ل آ ي ة في بدايتها الله عز وجل يوضحه منهجا منهجا وضعها ل ل ه عز وجل في هذا الكتاب ا ل ق ر آ ن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم تل منهج الحق ما سواه باطل ه بعد ي ي و ن هذا صراطي مستقيما بعدها قال فاتبعوه ا ل ل ي يفصل اليك و ز ا ت ه قبل أ ن تتبعوه ش ن ز ا ت ه ثم قال ونهى عن اتباع السبل التي تتنافى مع منهج هذا الصراط و ق ا ن ذلكم وصالوا به في خ ا ت م ة ا ل آ ي ة ل أ ن ه فتفرق بكم عن سبيل يعني السبل هذه هي تختلف عن هذا السبيل وعن هذا الصراط وبالتالي تبعدكم اذا اتبعتم هذه السبل عن الصراط المستقيم و خ ت م ة ا ل آ ي ة بقوله ذلكم وصالوا به الله ا ل ر س و ل جاءك ب ا ا ل ل عند رجال قربان و خ د م ت ب لعلكم تتقون ولعله عند الله واجبه و إ ن كانت ب ا ل ل غ ة للترجم لعلي افعل القدر يمكن تفعل ويمكن ما تفعل لكن لو ما تاتي لعله من الله فابن عباد قال عسى ولعله عند الله واجبه اي أ ن ك م إ ذ ا اتبعتم الصراط المستقيم وتركتم اتباع السبل أ ن ت م من اهل التقوى و ل ك وصاكم ب ه ان يكون هناك سبب ه ي ن ا ه د القران ويقول ان هناك سبب ويقول ا ه د ا ل ق ر آ ن ح ق و ل له ان هناك سبب و ي م ا ل ان ل ا س م ا ل ك سبب ف ي ا ل ق ر آ ن ا ل ان هناك قال و ت ل ك ا ل أ م ث ان ل ض ر ب هناك سبب انت من اوقعك ن ن ج ي ب ك نعم احيانا باسمك اذا ا ل ج ن ا ت احيانا تكلمت بموضع ينبغي ان ن س ب ل اسمك ب ن ت ك ل م عنك باسمك و اسم ابيك ونفشي حالك في ق ا ع د ة الامر بالمعروف و ا ل ن ع م و ك ه واذا كنت ا ل نور تابع ت القائد ب ع ا نحن نمشي مع القائد اما تبعد و من الدنيا الشعامه اما الزعيم الكبير ا ل ز ع ا م الاف القدم في أي مقام. ودليلنا على ذلك قوله تعالى ان فرعون وهامانه للازهر الله جل فرعون باسمه لانه قائل لئيم كبير وذكر ا س م ا م ا ن لانه نايف الاول لجنود فرعون بعد ذلك كمان قالوا كشف ق ا ل و ج ن و د د م ا ل م ا ش ف ن من الجنود بعد ذلك كشف م ا تزال من انك انت ما لم تتابع و ل ك ت ز و ر التابع بس بعدين مجيب ه ن ا افتكر الان ان تؤمن ان هذا صراطي م س ت ق ر م ا هو ا ط ص ر ا ط ا ل ل غ ة في ا ل ل غ ة هو الطريق وفي الاصطلاح في مع ا ل ك ل م ة هو طريق الحق لان الكلام الكلمه ا الطريق ع ن د ه م ع ا د ا في طريق م ا ي س ت ا من ه ويجاب ه ا س م الطريق وفي طريق ثاني بمعنى طريق التعسير في مقام الامر والنهي وهذا ما يمثل منهج ا ل أ د ي ا ن فالصراط عنده معنى عام وعنده معنى خاص الذي أ م ر الله عز وجل به و أ ن هذا ص ر ا ط مستقيما فاتبعوه الصراط عنده معنى عام ومعنى خاص المعنى العام للصراط هو دين ا ل إ س ل ا م ج م ل ة يعني في مجمله في انت اسم ه ل ص ر ا ط المعنى العامه ان هذا ا ص ر ا ط المستقيم و ف ت ا ه و أ ي إ ن س ا ن ما اتبع هذا الصراط في مجمله ده عندنا كافر ما عنده أ ي ع ل ا ق ة مع الاسلام معليش حق و ل له اسم محمد لو اسمك محمدين كا فان محمد واحد إ ذ ا اسمك محمدين مباركتك قلت الصراط معناه ا ل إ ج م ا ل ي هو ا ل إ س ل ا م الذي يختلف عن صراط اليهود والنصارى وما شاكله ا هؤلاء و أ ن ت ت ق ر أ س و ر ة الفاتحه اياك نعبد و إ ي ا ك نستعين إ ه د ن ا الصراط المستقيم لم يصدوه ا ل إ س ل ا م أنت فسال الله عز وجل أ ن في ا ل آ ي ة ا ل إ س ل ا م ج م ل ة ه ا ص ي ر ة يعني الصراط الذي معناه العام م ع ن انا ه رياله الطعام الذي يأتيك ك ل آ ن اقام ل س ر ل ت ع ل ي غير ه م الاطفال م عليهم و و ب ن ت لكن بها الباب القياس. لما سويل انا اضعف مستقيم ب ا و ل ر ا الضاب القياس ل م ا س ت عن المغضوب ل ي ه م و ا عن ل س ر ا ل مستقيم قالوا يهون ولما سئل عن ا ل ظ ا ل ي ن قالوا م النصارى لكن ا ل آ ي ة لا تقف عند اليهود والنصارى فقط عند المفسرين بل يدخل بدال الشيوعي يقول يهودي نصراني وصير شميلة ولا ولا لك لا ولا المسلم ولا مسلم جدك جدك ها قلت ولكن الشيوعي ده يجب يعني يابت ل ه و ه أنا أحدك ان م عليك ده يكون ه اليهود ا كعان فأوالك ل هو ه أنا كفر الموت واحده هو ك تتلوق واحد فالكفر أ ن و ا ع متنوعه ا ه د ي هيديكه الله ن طريق ي ا ل و ع د ي ك م عن ا ل ط ر ي ق ة ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة و ا ل ت ق د م ي ة وذلك كلهم جايك لهم واحد واحد تفاعلوا ك ل ا م ت على منطلق الحديث المحرم ف إ ذ ا ظن ا ل آ ن أ ي إ ن س ا ن لا مسلم ورضي بحديث ا ل ن ب سلم الذي رواه مسلم حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذا أضعم ا ل إ ي م ا ن من رضي ا ه ب ا هو ف ي الايمان الذي يمكن د ان ل ل ه عليه ي ه و ل رسوله ن ب الاسلام ع هو الاسلام ي ع و يشوفك جوه ا ل ا ر س عندك آه فوض ب ع ي ن شوية هو ا ل ا س ل ا ي لانه في الثانيه تقول ان الشيخ مسلم لا يوجد تجار ي و صوفي و ل او حي بارز او مهدي و ل او يهو مسلم و ل ا أمصار سنه المهمه دخلك الشبكه ودخلك الميدان و ك ي يكون ت واقف بين موقف الشرع ما هو ت ج ا ه ما انت عليه فقال الاخ انسان ما مسلم ما فيش حد لا اله الا الله وانه محمد صلى الله عليه وسلم ما رضي بالله ربا وفي الاسلام دين وفي المحمد صلى الله عليه وسلم أصده كافر شويه ولا غير اذا كنت كلم عن اليهود والنصارى طبعا لن ننتهي منه في حديث بعض النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي ي ق ت ي بيده لا يسعى في هذه الامه ي ق و د ي أ او نصرانين ثم يموت فهو لم يؤمن بالذي وسلت به الا كان من اصحاب النار ع م هل م موش بأعتلم له حلب بالله هل واضح؟ أنا ب ك يا اخي جننتون بير احتمال يكون ما صحيح يا اطفال هو ا ل م ر ج ا ا ل ص ل ا ة عندها مرجعيه توستافر ا ل ص ل ا ة عندها مرجعيه توقعت على ي ل ف ن د ق ا ت و ل ك كل ي ف ت ع فندقات هو فاليه ة و م س م ت ل ك في يوم رمضان يقولك ل كيف نصنع ط ل ب ت الروح ل د ن ه مرجعيه ة سترد عليها هاي غزوك د ماذا حبايا ف ن ف ل وحبايا فلفل ماذا ي ل لك ان ت ك هناك ا ا ء ت ت ع ل ت ك هناك ي ا تتعلم ا هناك اشياء ت ت ل م هناك اشياء ت ل م ان ه ن ا ش ي ا ء ت ت ع ل ان ك اشياء تتعلم ان ه ي ا ء ت ع ن ه ن ا اشياء ت ت ل م ان هناك ا ش ي ل م ن ه ن ا ي م ا ه ا ع م ان ه ن ك ا ي ا ء ت ت ع م ان ه ن ي م ان ا ك ا تتعلم ان ه ن ك ان ه ن ا ان هناك ان هناك ان هناك ان هناك ا ا ك ان هناك ا ك ان هناك ا ا ك ان هناك ك ا ا ك ك ه ن ا هناك ان ا ك ا ك ن هناك ك ان ه ن ه ك ان هناك ان ك ان ه هناك ان ه ن ا ا د ولكن مثل ل ا يجب التغذية ان يكون ل يا هناك اشياء ة الصلاة ت اخرى عنها ت لانه يجب ان يكون ي ل هناك ي اشياء اخرى ي ن ن ب ان ي ص يكون ا يقول هناك ل ا ش ي ا د م اخرى عنده موجعية ل د خ لكنك ا ا ل م هل تبعي تفهمت ذ ا ان تكون أنا مسلما تفهمت ان ل طبعا تكون ا مسلما مع ه تفهمت ي رصلا ك ب و ا ل ل ن هذا هو مسؤول عن ا ف ع ا ل ن م و ع د افعالنا وعن افعالنا وعن افعالنا ع ن افعالنا وعن افعالنا وعن افعالنا وعن افعالنا وعن ا ف ع ا ن ا وعن ا ف ا ل ن ا وعن ا ف ا ل ن ا وعن ا ع ا ل ن ا وعن افعالنا ل ك ق ن ا نحن نحن ن ن ن و ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن ل ح ن نحن نحن ن ي ن نحن ن ن نحن ن ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح يجي واحد إ ن ي ديمقراطي والله سعيد عن مالي اذا فعلت عن ذلك يجب ان تكفرهم ايوه ما م م ك ن ا تكفرهم انت معهم ولكن لا تقلق معهم مع ذلك لا وصيبه وزنها نحن لا يا دول ما تحب ان تتكافر مع الجماعه、دي. انت كافر ليه لقوله تعالى الإسلام وما يفتخر غير الاسلامي دين او ما يزول ما ع ن د دين لا يقول ا ل ع ل م ا ن ي والشويين لا يقول لك ا الدين م ا د ع ي ن يدعي ا د ي ن يدعي ان يدعي ان يدعي ان يدعي ان ي د ع ان يدعي ا د ع ي ن ي د ي ان يدعي ان يدعي ان ي د و ي ان ي ان يدعي ان د ي ن يدعي يدعي ان د ي ن ان ي ي يدعي ا يدعي د ي ن ان يدعي ان ي ان ي د ع ن ي د ان يدعي ا ان ي د ع ا ع ن د د ي ن ي د تعريف ا ل ع ل م ا ن ي ة و القواميس ا ل ع ص ر ي ة لا دين او رجل يفصل الدين عن الدنيا و ا ل ع ل م ا ن ي ة تعني لا دين ي ا شيوعي ولا نصنص شيوعي الا يقول ل إله ل الله وأنه أيوة. لكن أ ن ا م خ ت ل ف م ع ك م ه لنا في ا ل ح ت ة دي الحته يتاك ا ل ح بتاعت الدين دي أ ن ا مختلف معاك في ا ل ح ت ة دي ايوه في ح ا ج ة ثانيه ايوه ث ا ن ي تاني مختلف معاك في ا ل ج ل ا ب ي ة القصيره دي في ا ل ح ت ة دي وثاني الحته هربونه او يا دي اول ايه هربونه المنات وكده ا ف ي م م وانا مختلف معاكم في ا ل ح ت ة دي يا ا ولكن نميق س هذا لم الحتة يكن هناك اشياء ل ع م اخرى ل لانه ل يقوم ما ب م ل ا ا و ح د ه الابيات ويقوم بمساعده ا ي ل ا ل الناس ب ي ل ا ن لانهم ي ن ف ي ع ن ي مع ا ل أ د ي ا ن جميعا ولكن الامر ان ا ل ا د ي ن ا ل إ س ل ا م يكرهون ماذا ي لك ي ه و د ي عديد انت ي ه و د ي أمي لا اعرف ما هو ي ه و د ي هل ح ك ق ت مزاجي تمسطي السنه فشوف كي لا شوف بتعني فاق ليس بفاق فاذا قيل لهم لا افسدوا في ا ل أ ر ض ق ا ل إ ن م ا نحن و ت ق ل و ا ل ن ف ا ق ان ر ل م ع المساعدين هذا قال ق النفاق ي م لما إ ن إلا إ لي تدعوا نافقوا م و إ ذ ل زعموا ان النفاق يمثل اصلاحا بتعلم هذه المضيئة الإصلاح. هم لكن لن الإصلاح تتحدث عن الاسلام و م و س ي ق و لكن أ لن ي دي حجب البرد ت ي ح ب د ث عن الاسلام ل ه ل د ي ي كيني الله ذاهب أنا ق ولكن لي الله ليه يقولي الله يا ا ا ي ا لن دي تتحدث عن الاسلام ص ي ر ا انت الله لا م ع ن د كلام ك في ا ل ذ ي خلقك ف س و ا ك فعدل ا ي صوت م ش ا ر ك ه يجي ولكن ا جامعة عدوان ح د في ا المشرك م معنا ع ا و كمان قالوا ا يوجد كلام في الله في الساعه ل لكن د الشخص التقيت بهؤلاء العفاله جمال ك ف ج ا ل ل ه م أ ن ا ل إ س ل ا م أ ن هؤلاء الناس بفعل ماذا في التوقف جمعهم وخبطهم بين الاديان واتباعهم لاهوائهم هذا يمثل دينا ولكنه و ا ل دين لكن فاضل م ا و د ي ن الحق موديل ا الحق, الحق وللا ا إ م و الذي أرسل رسوله فيبتى و د ي ن الحق وللا ى موسيل ك م رسول ن ا د ي ن الله ح ا ذ ي ينضغي أن وللا دين ا إ س م أي د و ر المع م س ل م د ل الحق ل ه وللا ج و موسيل الحق د ا ن ح ن ع ن ن د ا م ا ب ي ص ل درجة الى بني ا آل ادم ع ن ا بيأكل ه ولكن عندنا في ا لا ش ر نصل الى بني ادم س ن ولكن في الاسلام ا ك ب ل ل ة لا نصل ت الى بني ا ل ا تعالى الذين إن إن الشر د و ا ر عند الله الذين كفروا فهم لا يومين متفق ه ا ل آ ي ة والعجر عليه الله عز وجل قال ما قال ان شر الناس عند الله الذي كفر ولو قال ان شر الناس ك ا ن ب يكونوا معاك ناس يعني مستوى معاك ل ا لكن ش الشوائي ر ا الله عز وجل قال جل حيوانات ناس بابل يؤمن بوجود الخالق ناس م ل ا ح د ة لهم كلام في ذات الله د ع ل ن ا عند الله مثل زيدتها ان شر الدوام ف ا ل و ايه اخرى لا ا ل ق ر آ ن ب تعلمون ا ن ك د ه و س ا ش ب ه عندي ايام ا ل ق ر آ ن ب تعلمون ا ن كلا لا ت ع ل م و ي كلا ا ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه الله ا ف أ ن ت تكون عليه وسيله أ م تحسب أ ن أ ك ث ر ه م يسمعون أ و يعقلون إ ن ه م إ ل ا ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل و ا تبيع ا ل ت ع ا ء ك ا ل أ ن ع ا م ك ا ل أ ن ع ا م ذكر ما في مجمله يمكن مزاح لك ولكن هم إ ل ا ك ا ل أ ن ع ا م انت ع ا معنى افعالك ل ا ن م ا قصيرك العام أ لشوك العام أ لكبتوكا ي وهم ك ا ل أ ن ع ا م ظهرت جلس بنمايا عتوز ن ع ج ة شوف البلاد مقص م ش ق ا غ ل انهم إ ل ا ك ا ل أ ن ع ا م بل كم أ ف ض ل م س ب ق ي م ما كنت كافر جديد ا ل إ س ل ا م ما دام لك ما يتناقض مع ا ل إ س ل ا م عندك عربه اتكلم فأنت الـ الـ في هذا ف أ ن ت كافر بالشيعه ا ل د خ ف ي ه علشان كذا ا ل م ل ا ح د ة ا ل ع ل م ا ء هم ا ت م و ا بالرد عليهم كمصنفات وليس ب ي شككم في ذات ا ل إ ل ه شو ه ل ق و ل الله ما ا ق ن ي ق ن ي ه الله ق و ل ل أ اقنعني أ ق ن ع ن ي إ ن ه الله قال ل ن ع ن ي اقنعني ا ق ي ا ق ن ع ن ن ع ن ي ا ق ن ع ن ا ق ن ع ن ا ق ن ع ن اقنعني ا ق ن ع ا ق ن ع ن ق ن ع ي اقنعني ا ق ن ع ي ا ق ن ع ا ق ن ي ا ق ي ا ق ن ع ا ق ن ا ق ن ع ي ا ق ي ا ق ن ع ن اقنعني ا ق ن ع ي ن ع ن ي اقنعني ا ق ن ن ي ا ق ن اقنعني ا ق ن ع ي اقنعني ا ق ن اقنعني ا ق ي ا ق ن ن ي اقنعني ا ق ع ن ي ا ق ن ن ي ا ق ع ن ي ا ع ا ق ي ا ق ي ا مابي ي شو لقد ي هولبك عمروان عنها شو ل الله قال هم اردت ل ان ل اكون مسلما ق ه ل ي ولكن اكون م س ل ا م ق ولكن اكون ل تشربه م مسلما ولكن خ اكون ل م خ ل م ا نحن م خ ل ولكن ق ل افضل م مخلوب ا ما ن ما. من اجل ل م المسلمين ن أطفال ي ا ب ان يكونوا ذاتك ي افضل ل يقابل ي من اجل المسلمين ام نحن الخالقون المنده ان حقك زيك انت اعترفت إ ن ه م اخالق مخلوق من ن ص ف ذي ا ل خلقه ما ممكن تكون خلقت الا في زمره لان ه منطق العقل كل مخلوق لا ق ت له من خ ا ي م حتى ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ق ر آ ن شتركت ب ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن منطق العقل يقول كل قران لا ق ت له من قايم وما م واحد ا ل آ ن دعا أ ن ه تكلم بهذا ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن ما بدو يدعي انو كلامه ولكنك تتعلم ان تكوني من المقالات التي تتعلم ان تكوني من المقالات التي ت ك و ن م ا ل ق ا ل ا ت التي تكوني م المقالات التي تكوني المقالات التي تكوني من ا ل م ا ل ا ت التي تكوني من المقالات التي تكوني من المقالات التي تكوني من ا ل ق ا ل ا ت التي تكوني من المقالات التي ت ا و ن ي من المقالات التي تكوني من المقالات التي تكوني من المقالات نال عبدالرحمن ولكن هذا ت و عائلتي ن ولكن ا ح د م ح هذا ا ل و عائلتي اجاب ك ولكن هذا هو عائلتي ن ا ولكن هذا هو قلل ا ئ ل ت ي ولكن ت قمت ج هذا ل م ع هو عائلتي ا ولكن هذا ل ص ر هو ن ع ا ب ي بشباب و ا ل ل ه انا ج ا ي لك ما لقد نجدنا ل ق ر آ ح د ن ه ونحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن و ح ن نحن نحن نحن ن ن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن ن ق ن ل ح ن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ه ح ن نحن ن ح م نحن نحن نحن ن ح م نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ا نحن م ح ن ن ح ل نحن ن ح ي نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن ن ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ن نحن ن ا ا ل ع م ن ي ويدين ن و و بها الشيوعيون أ ان لا يوجد عقل و م ونجوم ثاني وكان يجب ه عظاما ان يكون عظم ي ل ا دعا ن و ك ت ق فترة ا ل ع ظ م ك ا أ ن ا يستطيع ربك ان يعي هذا العبد ل م ه ا ا ع ا قال النار ل ليه يبعبك ويبقلك الجواب مره ذاهبه الجواب ل ع الستوري الذي ثانيه هذا وقال سورة الآية ياسين لنا ي ي المشكلة ك و مثلا وهنكل ونسي ل مثلا خلقا اي نسي ان الخلق ان الله خلق العظم من عظم ونسي خلق العظم, الجواب العظم, العظم. من ب الزورة عظم وقال من يحيي ُ العظام ويعطي الذي انشاها أ و ل مره الخلف العظمى من ماضي و ي ج ي ب ه ا لهم المعبد ا انه لا يلعب ص مشكله فاقا ا ل ك ل م ا ت تولوا الرد على الزنادق أ ي ا كانوا يشككون الناس عن طريق ش ب ه ذ ا أ ن ا قد أ خ ذ و ا مواضع بعضها قد يستخدمون في في بتلبيس بعض ا ل أ د ل ة ا ل ق ر آ ن ي ة ن أ خ ذ كتاب أ ل ف ن ان ي ك و ه ا ك ا ش ي ا ممكنه ان يكون هناك ا ل ا ء م م ك ن ان يكون ا ك ا ش ا ء م م ك ن ان يكون هناك م ش ي ا ء م م ك ل ه ان يكون هناك اشياء م ن ه ان ي ك و هناك ا ش ا ء ممكنه ان يكون ه ا ك اشياء ممكنه ان ك و ن هناك ا ش ي ا ممكنه ان يكون هناك اشياء م م ك ب ان ي ك ت ن ه ا ك اشياء ك ن ان ي و ن هناك ي ا م ل ح د ان يكون ن ا ي ب ر ز ف ك ر ة ا ل إ ل ح ا د ف ي أ ء ه ان ا ل ت ل ا ممكنه ان ي ك و ه ا ك ا ش ي ا ممكنه ان ي ك و ا ك ش ي و ع ي م ل يكون هناك ا ولكن يقولون الله بابه لك ان م ي ك ل ن هناك ق ت سيئه ويقولون الله ذات ا م يكون ذ هناك ف ي ئ ه و ي ق ا ل و ن ان يكون هناك ل إذا سيئه ويقولون ع له ان م ت ل هناك ي ع يعني, يعني, يعني. إلى ر سيئه في الختام الذي أ ع ج ب ك م ل ي بعدين قال ب ي ح كرسي ي اترون هذا الكرسي قالوا نعم قال اذا الكرسي موجود قالوا نعم اي ر و ا ي الترمذي اترون الله فيقول لهم المسلمين أي. أي. وهلو. بقى إذا الله فيه ويه و ي ويه ويه ويه و ل ه ي ه ويه ا ي ل و ه ويه و ه و ي ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ويه ه ويه د لكل ما عند الشيوعي في الكتاب الذي اشرت اليه لكل ما عنده ما دام ما كيف منه اذن غير موجود كما ع لو ط ا ل صغير مسلم فهو ا ل ق ر آ ن يقول ولا ياتونك بمثل الا جيناك ف الحقل واحسن تفسير الفطره التي فطر ضاق الناس عليها التلبي أستاذي الغبي الذي حاول أن عن طريق فقال التلميذ يروا اترون ل أيها هذا القلم قالوا نعم ترى إذا اذن قال القلم موجود هل هو هل موجود ترون هذه ا ل س ب و عيوة ر ة إذن ه ي موجود ة فقال أستاذي على شلوعي فرهم يغط ايها م التلاميذ اترون ا ل أ عقل الاستاذ عقله جاهز وقالوا لان عقل. وقال عقله غير موجود اصابنا والله جدا ما اي حد يشاهد انت س ت ا ذ واحد نصراني ولا أ ب ل غ ما قراته من أ ب ي ا ت الشعر ق ا ل نصران ي والنصراني بكون أ ك ث ر من الشوعي و إ ن كان الشبكه وحده لكن ا ل أ ر ق ا م تختلف وكمان شبكه ق ر ي ب ة لكن في ارقام ك ث ي ر ة أ و ص ل س و د ا ن ي انا ا ق ر أ كتابا في مناظره بين, بين ملحدين دفتع نصراني و ونصراني و والنصراني مع كوني كافر لكن برضو ض ا ر ق و شبكه الجنه والله ما برضو ب ج ي ب ل ك لمن وكذا لكن ا م ا ع ه ت ع م و ن الغمامات ل ه ا كل بي ش ا ل ك لبن وعسل ك ل ه ي عشان ن ما ي مافر عيونك يجلس لبن دا لدخلك الشبكه عشان ي خ و ش ا ل ج ن ة حتى ما ت ب ا ه بتاعه ل أ ن ه م يؤمنون بالجنه ة وشيوعي ي و ل ا ل ج ن ة و ا ا ما ل ن ر ع ن دا ه بعد م فالأستاذان يعملان أ ح د ه م ا يعملوا طبيبا دكتور شيوعي ملحد ينكر وجود الخالق و ا ل آ خ ر يعمل معلما ا ل آ خ ر كمال أ س ت ا ذ ويجادلانه م لهم يوم ت ل القبر القيامة والله ك فيه بقضية عذاب ي وهما على عدم ا ل إ ي م ا ن بوجود الخالق وعلى عدم ا ل إ ي م ا ن ب ع د ا ب القبر والبعث م ر ة أ خ ر ى ينكرون تعالي البعث قال ب الشعر انا ما قرات أ غ ل ق منهم بعد ليس ا ل م ن ا ظ ر ة يدعوهم و ي د ع و ه م وعزت لي و و ل ي ن ي نقول كيف و م ت أ ك ل ن ا بعد نقول م ع ه ولم تدرب قدم ا ل م ن ا ظ ر ة النصراني ببيت شعر قال ق المعلم الطبيب قال ا ل والطبيب كلاهما ا ل لا إ ل ه وفق قلت ذاك إ ل ي ك م ما وقال و ان ماكو الله يحب ك فأنا ما م ت معكم العقيده ي هذه ا ة إ ن ماهو فليس خاب مؤمن فليس ب ا ر مؤمن ف ل ي أنا مؤمن فليس مؤمن أنا ف ل ي فأنت مؤمن ا ش ك ر ه لو ب ي ج و ببعث أ ن ا ترى ان تقول ناني ولو ب ي ج و ببعث لو بدو بي. ما ببعث لا تقول من عندي م ش ك ل ة ب ي ق ا في و م ا ض ي لا ترى انك هو انت جواه ل ي مشكله انا فقد فعل لكن لو ن م ت بالصور و بدو ي ببعث شدو ح ل ق و إ ن خاب ظني فلست ب خ ا ت ر و إ ن خاب ظنكما ف ا ل و ب ا ر عليكما فرق أ ه ل ا ل ز ن د ق ة والالحاد من ا ل ش ي ع ي ي ن والعلمانيين وهذا ما يهمني و ا ع ت ق ذ العد عليهما ل آ ن مش أكبر ا ل ق ر آ ن يذكر صاحب الكتاب أ ن بعض ا ل م ل ا ح د ا ت الشيوية ج ي ب ب ا ا ي ة وما مهم منها والله ا ط م ر ا ت ي ق ومش ل لك مرات يقول لك أ ب و زر كان اشتراكي أبو دا أنطى وارك وارك أبو زردك زردك دا إبريلين تأمين مالا تتلم قاولة لكن إبريلي انت بها منها قرر عشان من فجاء رجل ل ل إ م ا م أ ب ي ح ن ي ف ة اثنين م ج م و ع ة قالوا يا إ م ا م استهدوا ا ل ع ه ل س ت م تقولون في كتابكم ب أ ن إ ب ل ي س مخلوق من نار فقالوا له م الملاحظه فمعتي من قبله ان ح يكون ق ا لهم ابليس كامل فقال فقالوا له ألم ابليس دي جتالكم ا ح بأن إ ي كامل في الكتاب الله لا ابليس كامل سؤال ثالث الم تقولوا يا ابا حنيفه في كتابكم بان هذا الكافر الذي خلق من النار يعذبه الله يوم القيامه بالنار أعيدا فكيف تعذر ب النار في النار في النار؟ ا ل ك ن امامك فقدانه ب د ي ك الملك لديك ا ل م ل ا لديك ا ل م ل ا ل ي ك الملك د ي ك الملك لديك الملك لديك الملك لديك الملك لديك الملك ل د الملك ل ن ي ك الملك لديك الملك لديك الملك لديك الملك لديك الملك لديك الملك لديك الملك لديك الملك ل د ي ت الملك ل د ي الملك لديك الملك لديك الملك لديك الملك و د ي ك ا ل ل ك لديك ا ل م ه ك ل ا ب ك الملك د ي ك الملك د ي ك الملك ل ب ي ا ل م ل و ل لقد ج د ان ت ك و د ي ن ا مكانه ي ن ا م ك ا ل ي ن و م ك ه ل ا ا ن ه ل ا مكانه لدينا ا ن ه لدينا م ك ا ن ا م ه ل د ن م ك ه ل ا م ك ل د ا ك ا لدينا م ا ن لدينا م ا ن ه لدينا م ك ا ن لدينا م ك ا ن لدينا ا ن لدينا م ك ن ه لدينا م ك لدينا ا ن ه ل ي ا م ن ه لدينا م لدينا مكانه لدينا مكانه لدينا ه لدينا م ا لدينا م ك ه لدينا م ك ه لدينا ن ل ا ا ن ه لدينا م ا ل ي ن ا م ك ا ه ل د ي ا م ك ا لدينا م ك ا د ي ن ا ا ل ن ا ر د ي ن ا ن ه لدينا م ه ل ن ا مكانه ل د ي ن ي ن ا ل ن ا م ك ن ولذلك من أ ف س د أ ن و ا ع القياس قياس الدنيا على ا ل آ خ ر ولما فعلوا يهود ونصارى ا ل من أ ف س د أ ن و ا ع القياس قياس الدنيا على ا ل آ خ ر من ادم ا ل ي ا ل ا خ ن وماذا ل أ ن ه م ن ه م منهم ن ه م م ن ن ا م م ن ل م منهم م ن ل م ق ن ه م م ا ل م منهم منهم منهم منهم منهم م ن ل م ق ن ه م منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم م ن ي م منهم منهم منهم منهم منهم منهم ل ه م منهم منهم منهم منهم منهم م ن ه ن ن ه م جهنم كناريف هذه لقال الناس فيها لقال الناس فيها يعني غيروا فيها ل زي ما استخدم معاك لا لا, لا. لا تتعبدي بالنسبه لي زي ما استخدم معاك تمشي الجليله يقول نربي شويه جبت ترطيبه ايه ترطيبه بالنسبه لي ونبعتله ولكن قال ولكن هي جزء من سبعين جزء وقد ف ض ل ت عليها ب تسعه وستين ج ز ء كل منها مثل حرارتها و إ ن كانت ت ك ا ف ئ ة ت ع ا ل ن ا نعم ا تعالوا نعم نعم نعم تغير د ر تكفر صلى ل ا نعم نعم نعم نعم نعم ل نعم نعم ر نعم ة نعم ا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ت ع ا م ف ع م نعم نعم نعم الناس ينكروا يشككون الناس في العقائد مثلا أ ن مش م ا ج ا ء واحد يقال له اقول ذولا اشدين اذا قدروا ن ل ن د ا ل و ا القران آ ن ل قال ر آ والله يصحيح يجي ش وقالوا ف د ان ه و ا ل ل هو الجوال وكان شنور ع ز يحب مشروعين ف الجنه وكان ر أشدين يحب الجنه ا آخر آه لذلك آه جاء يوم م الأيام ل وكان من اليهود النصارى قال يحب ا م م كم د عدد خدنت ا ل ج ن م كم ولكن قال لهم كانت تتكلم عن الله عز وجل في التوراه أن وجل في التوراه م ه وجل في التوراه وجل في التوراه و س ل في التوراه وجل في و التوراه أ وجل م ي التوراه وجل ف ق التوراه ي ولكن ا ل ص ب ا ت مصائب م ي ل م ه قالت له ما قاله محمد جاي شنو قالت له ان ه د ا الجانب جانب جانب جانب حتى نقلت لها قاعد وقالت له انا اصبحت م و ج ب ك انا اصبحت م ع ج ب ن ا أ ص ط ي ك معجبك انا اصبحت معجبك انا اصبحت م ع ج ل ك ن ا اصبحت معجبك انا اصبحت م ج ب ك ا ل م ا هو ح م ل ك و ا اصبحت معجبك ا ن و ا ح د ع ا ن م ا ص ب ل ت معجبك ل ا ده. ما لفض ولكن ا ما لكو الموقع بكم يجب و ت ان يكون ل ا هناك ل اشياء اخرى قال تعالى لانهم م يجب ل ان ي ك و ي هناك اشياء ل ت ا ل ا ح ك ا م لماذا لا ن ي ا ل و ح د ي ن م ا ب ي ع ح ي و ن ص ر ا ح ة و ي ق و ل لك يا أخي أ ن انهم م ب ا ل دين و خ ا ف و وفي ن و ا ق الصلبه الثالثه و د ه أ ص ل ه ب ا ل ن ه ا ي ة كامله أ ن ا ل ل ه م ك ا ل و ف ت ؤ م ن و ن ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يجيب يعني واحد يتكلم أول دي الحكم. وليبنا, ما دارين دين دين. وليبنا دارين دين دين ليه؟ يحكمكمهم جباو وحكمنا وليبنا دارين واحد أول الحكم ما حكم وقالت لكني م اردت ان ي اكون هناك وقتا هناك الهداء وقتا ل هناك ا ت وقتا ع هناك وقتا ن هناك وقتا الينا هناك ورين وقتا ه ل ا ب د م ل ك ن يجب ان ي ك ن الشريعه الشريعه الاسلاميه ا ل ي ن ان ي الشريعه ا ش ر ي ع ه الشريعه الشريعه الشريعه ا ل ش ر ي ل ي ا ل ش ر ي ع الشريعه ا ل ش ل ش ر ي ع ه ش ر ي ع ا ر ي ع ه ا ل ش ر ي ا ل ي ع ه ا ر ي ع ا ي ع ه الشريعه ا ل ي ع ه ا ل ش ي ع ه ا ل ش ي ع الشريعه ي ع ه ا ي ع ه ا ش ي ع ه ا ي ع ا ل ش ر ي ع ا ي ع ه ا ل ش ل ش ي ع ه ا ل ش ر ا ل ه ا ل ش ي ع ا ل ع ه ا ل ي ع ه الشريعه ا ل ل ش ر ي ه ا ل ش ر ه ا ل ش ر ي ل ش ر ي الشريعه ا ل ي ه ا ل ا ل ش الشريعه ش ر ي ا ل ش ر ي ع ل ش ا ل ش ا ل ش ي ا ل ش ع ا ل ش ي ل ش ي ع ه ا ل ش ر ي ع ا ل ي ع ه ا ر ي ع ا ل ش ا ل ش ر ي ع ا ش ي ع ا ي ع ه د ل ش ا ل ش ر ا ه ا ل ش الشريعه ا ش ي ع ه ا ش ي ع ا ل ش ع ه د ل ي ع الشريعه ا ل ش ي ع ه الشريعه ا ل ش ي ه ا ل ش ر ي ه ا ي ق و ل ل ك ل ه م عشان يقصر اجل ان تقصر الامم الماشيه ولكن م تتعامل ل لا مع الخمر الثاني والبنك وكذا و ولدت و لنا ك ح ر ي ة ح ر ي ة تحت المياه ولو ك ح ر ي ة لو ما هو ا ل ح ر ي ة بما هو ي ق و ل ح ر ي ه انت ل بتطلع والله اصحي ذ ا خلينا على مفهومك أ ن ت وتريد ا ل ح ر ي ة ماذا تنضبط بقانون سماوي ا ل ك ن ه م كانوا يفتكرون ف ت ك ر و ل انهم يفتكرون انهم ي ف ت ك ر و ل ا م ي ف و ن انهم يفتكرون انهم يفتكرون انهم ي ف ت ك ر و انهم ا ف ت ك و ن ا ه م يفتكرون ا ن ه ت ك ر و ن انهم ي ف ر انهم ي ف ت ك ر و ا ل ه م ي ف ت ك ر و ا ن م ي ف ت ك ر و ا ه م يفتكرون ا ن ه ت ك و انهم يفتكرون انهم يفتكرون ا ل إ س ل ف ت و انهم ي ف ت ك و ن ا ن ه يفتكرون انهم ي ف و ا ل م ل ا ت ك ة و ن انهم ي ف ت ك ر ن ا ن م يفتكرون انهم ي ف ا ك ر و ن انهم يفتكرون ما لا يريد حجابا كلهم ما بتقدر أ ولا شيء ل ل لا نعلم ي سبب ضحف تستطيع ا لا أنك ت و ل ا ت ت س ط ي ع ض د ا ء على ا ل إ س ل ا م لسبب واحد بس اللي هو ع ن د ن ان د ي نبينا ه صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن أ ن يسلط علينا عدوا أ ي الله يستبيق بيضتنا في ط ا ع ب مسلم وفي مسلم ا ل إ م ا م أ ح م د محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ق ا ل قال, قال الله ل س أ ت ربي ثلاثه ف أ ع ط ا ن ي اثنتين ومنعني واحده ة النبي صلى الله عليه وسلم س ا ل ل ه ثلاثه دعوات استجاب له اثنين وستجابه ا ما ا ل أ ي ل قال س أ ل ت ه أ ن لا يولف امتي ب س ن ة ع ا م ة ف أ ج ا ب ه سال الله ق ا ل ي ا ه و م تجد ما ت ك ت ل ه بمجاه أ ق ا ل لهم انهم م ج بلا يحبون ان ما يكونوا م ج ا د ا ويقولون انهم السلام قال يحبون ان ل يكونوا ل دي مجددا و ا و ي ق ا ل و م انهم هل لا يحبون ان يكونوا ي س مجددا مصر العلن ي ا عدو كنت كلن وما تقول ا عقوله معلش ي مكن م يكتر يزو هنا و هناك مرمومات بيرات ن ب مقر وسيم وسعت كلن كلهم و د و ا ل إ س ل ا م ما ي كلن و ي و م ت ح ل م سات والله بنات ب ي ت ي ر ي د و ن بابارك و ب ا م ا و جيكاي و لك على الرومه تلاتني انت م سامر و ت ت ا ي ي ن تلين ا و ستاتي والله يا بنتي لا تنسى الاسلام و ل ك ن ذ ا لا تنسى الاسلام ب ا د ه ا إ ذ ا مات المسلمون المسلو... واعطاك أ ص ب ح ت ل أ ن ك انت عايز على حسابك ن ت عايز ع ل ى س ا ي والله يا و بنتي ع ا ي ز على حسابك ا ل المل... م ل ت د ف ه ل أ ن ه الله ق ا ل ل و ل ا د ي ن ي د م ر ه كلها و ي خ ص حجرك انت ا ل م ت ف ر ج ة جبص. إنت يا ش ولكن ي ا ب جبنا وبين ا ق ر ا اصحابي تتدمر لمثات على الله ا وجل نهلك وفينا ل ص ا ل ح قال نعم إ ذ ا كثر الخبث وقد ر اردنا ل وإذا أ ن نهلك ق ر ي ة امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحط عليها ا ل ق و م فدمرناها تدميرا لما يموت كل المسلمين ينفق في السور طوال لم ا ب د ل ا س و د ا ن ل ا سوداننا ل ذلك قال لن ا مساعة وأن بعد نقوم حتى لا يقال في ا ل أ ر ض لا إ ل ه إ ل ا الله إ ل ا كل يموت القيام وقتهم إ ل ا أ ي واحد يقول لا لا يموت إ ذ ا ماتوا لا ق و ل ف المسلم ولكل يموت إذا أنت ولكن ا إله يقول لك ان تتحدث عن ا ا ل م س ل ا م جهلا أ و ج ا ه ل ا م ا ي ق و ل لك م ا ا ذ ل ي ن والمسلمين ر أنت مضر منها بجنوب ا ع ش والمسلمين كبارك الله ا ن ا هل ا ذ و ا ل إ س ل ا م ي ن والمسلمين ك ك ل ممكن مع انت مجاوز بصمتك ا ل ش ر ي ع ة ولا تايك اذا مزاجك كابل فيها هدايا اذا بتكلم عن ا ل ش ر ي ع ة مافي ه ا ع د ل من الشريعه ة حيقول لك يا ا ي ا ل ش ر ي ع ة دي والله يا اخي بتمسك فينا تجلسنا تجيبو ا فيها ج ل ب بيجلسوك س ا ي ولا مجرمين ع ب س و ا لك ي ت خ د م ا في جلد صح الجلد ده من ز و ك سائل شريعه غطي عاطل أ ي زول من ل ج و ك ولا قال الا إ دول عمل ج ر ي م ة وانت بتحترق انو لا مقنع ل ع ق و ب ا ت هو أ ش ي ا ء ي ب ت ع د ق د قناه المراه من ق و ا ا ت للمجرمين و ا ل ح ر ي ة ت ع ن عندك يعني ما يكون في قانون لا يطلق الناس فوضى لا تراك لهم ولا تراك لهم إ ذ ا جهالهم سالوا لهم من و ج و د حكم ولا لما تشرب دي. يا بوفا لا يا ها والله ل ا م ا يللا ت ش ر ي تشرب ت ش ل ب ت ب ت ا ر ب تشرب ت ش ب تشرب ت ش ا ب تشرب ت ش ب ت ا ر ب تشرب تشرب تشرب تشرب تشرب ت ا ر ي ن و ر ب تشرب تشرب ت ن ج ل تشرب ت ش ل ب تشرب ت ش ل ب تشرب تشرب تشرب تشرب ت ش ر تشرب تشرب تشرب تشرب ت ج ر ب ت ش ك ب تشرب تشرب تشرب تشرب تشرب تشرب ت ش ر ن تشرب تشرب تشرب تشرب تشرب تشرب تشرب ت ش ر ر ب ت تشرب تشرب ت ش ل تركت م ك ل ه ا و ك يجب ك و ن ه ن و من ل م س ا ع د ه التي ي و ن ا ك ن هناك سكان هناك سكان هناك سكان هناك سكان ه ن ا ل سكان هناك س ي ا ن هناك سكان هناك س ا ن ه ك س ا ن هناك سكان هناك سكان ه ن ا سكان سكان ه ن ا س ا ن هناك س ا ل هناك سكان هناك سكان هناك س ك ب ن هناك سكان هناك و ك ا ن هناك سكان ه ل م ا ل م ا ك س ك ا ب ه ك ك ا ن و ا ش غ ا ل ي ن ب ك س ا ن هناك ا ن ا ل خ م ر م ا ك س ك و ا حقيقة ا ل س ك ر و خ ط و ر س ا ن ه ا ك س ك ر إ ل ا بعد ا ن ه ا ك س ا ن هناك سكان هناك س ه ولكن ه ا ه ر س ن ا لاننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن م ح ن نحن ن ح س ا ن في ا ل ج ا ن ل ي ة ل ك ن ب ع د ح ن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن ن ه ن نحن ا ح ن نحن نحن نحن ج ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ن ن لا ينامون اللقاء و د ا حال ا ل س ك ا ر ة على مردود حتى يقول ل ه ل ما ش ر ب ه ا ا حاجه جنسل ما هو امسح حتى كان كذا كان يفلسف واكسل حتى ك ا م ا ل ع ر ي د عندنا、فيه. في ف ت ر ة بين الفترات أ ي عريس حتى كان ما مشرب يوم العريس بتاعه كن و عند الوزير حتى الوزير ت ر ت ا ه هل لو حتى يجب ان تتحسن لك ب س ر ع ة ز و ا ج ع ر في ا غ ر ب كافتيريا و ف ر ت ي الوزير وال... و ا ذ ا يفعلون هذا ا ل في ز م ا ن ع ر س ي ن نشنه وراء ا و ورع. م ه ابي ل ت كانت غ ا ل ي ة وعدا ب شعر شعرين ع ا ي ئ ا ل ن ا س وزير العريس ولعلي ا ر ي داك ا ع ر ستاريس أنت من عروس ق ر ي م ت ر ا ل ع ر ي ب ت ج ت ا ي ي من كويت العالم العمى وعالتي ا ل ق ا م ع ه ج م ف ل ا أ و د ا تؤذى ا ل ش ع ي ه و ج م ف ة ك ل ا حتى ا ل م ن ا الداخلية تشعرين كلامه ف ي ا ل له ادم أ ادم ادم ادم ادم ادم ادم ت ن ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ا ر م ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ا د ا ل د م ادم ادم ادم ا ه م ادم ادم ادم ادم ا ق م ادم ادم ادم ا خ ط ا ب الله تعالى فقالوا يا رسول الله إ ن ا ل خ م ر ة قد أ د ب ت عقولنا وضيعت أ م و ا ل ن ا الم ينزل الله ق ر آ ن فيها ما نص جاك الحرام ي س أ ل و ك عن الخمر والمنشر قل فيما يكون كبير ومنافع ويذمومه حفظ النبيمه الى أ ن جاءت آ ي ة التحريم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن الخمر والمنشر و ا ل أ ن ص ا ر و ا ل ا د ل ا م لست من عمل الشيطان الى اخر الايه ف ا ت ي ب و ه فالصبر ت معروف يعني ض ر ر معروف ب ا ل ن س ب ة للعاقل قالوا ن ا ا ل ج م ا ع ة الملاحده ة ن يرجعون الى ان رجعت تاني تسكر على كيفك تسكر م ك ت ب ك م ش ا ن و ا ل مره انت حاجه انت تكون دكتور حتى لو انت ت ك ر ا ن و س ا ي ق ل ي ع ر ب ي ة مفتخ و شلت ب ك و م ر ي و ت ب ض ل ما م ن هذا لا يمكن ان يكون هناك من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من ا ف ي ل من افضل من افضل من افضل م ت افضل من افضل من افضل من افضل من افضل أ ن ا ف ض ن افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل م ر و افضل من ب ي ض د من ا ف ي ه افضل ي ن افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افل من افضل ولكن ا ل السودان ي حياته ر ه ا لا ي م ه مطر و ن ان خ يكون هناك ا ملوحه ا ج ا ا خفيفه د ا ولكن يكون ا قالوا على ي هناك ل ملوحه خفيفه بإدماع انت مسعر ب م ك ع ر ب ي ا ل خ ب ر دعالباء ج ت معاي فجرت ان تجد ام ع ي ن ت ي الحكم لا م ت ا ز الحكم لا لا ب لا ت نحن لا ن ا أ ن ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا د ا ف ع عن لا ط ل يعني ا ن ت م ا ت ج ل ب ر ب و ل ا عز وجل ا ع ا ف ا ت بما توسم من باق أ ن ك تدعو إ ل ى المنكر ل أ ن ا ل د ع ي ة للضلال و إ ن لم يفعل الضلال هو يتحمل أ و ز ا ر اولئك الذين اضلهم أن ت و ا ط ل ع قوله تعالى ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن أوزار الذين أوزار ي و ف حرب الشريعه والشريعه مصدر متعب ق ل فيها ح م ا ي ة المجتمع المنطقه العقليه ان ت ح م ي ك انت من هؤلاء الناس وزمان يعني صدفه حال ا ل ا م ة شوف المتاهه و تقلب التاريخ و د ذ ل إن ا ل م ر أ ة تتبرج ولكن ل ا ل ق ر ي ه ا ل م ر أ ة تقوم متكشفه ة متكشفة دالعلم أكثر ك فقدر قرية تداري قرية أنا من كده؟ أ ن ا ب س أ ل لك ا ي اقول لك انني اقول ل انني اقول لك انني اقول لك ن ي ا ل لك ا ن ي اقول لك ا ن ي ا ل م ر أ ة ن ي اقول ك انني اقول لك انني ا ل م ر أ ة ن ا ق ل لك انني ا انني ا ل لك ن ي ا ق ل لك ا ن ا ل لك انني اقول ل ن ن ي ا و ا ن ي اقول لك ا ي ا ل لك انني اقول لك انني اقول لك ا ن ي ا ق ل ل انني اقول لك انني ل ل انني ا ل لك انني اقول لك ا د ة ي اقول ل ن ي ا ل لك انني اقول لك انني ا ق ل لك ا ن و ل ك ن ن ي ا ل لك ي ن اقول ل ا ن ي اقول ك ن ن ي ا و ل لك ا ن ي ي ا ل لك انني ا ق و ض لك ا ي اقول لك ا ن ي اقول لك انني اقول لك ان ا ن ي اقول ك ان ا إ ل ا أ ن تخرج ع ا ل ي ة تماما ما اظنها لا تبعث لانها تكون شئنا ي ولموضوع ا ل ت ا ن ي خلينا منه انت فاهم كلامي ف إ ذ ا ق ت د ن ا ا ل س ا أ ق عمر بن ا ل خ ت ا ر ي خ ت ا ر ي خ الاسلامي و ي ب ي ن لنا كيف كان ا ل ش ر ي ع ة أ ص ل ح ت المجتمع وكيف كانت ا ل ا م ة تعرف ع ظ م ة ا ل ج ر ي م ة ولو كان في باب التمن التمنى يذكر صاحب المصنف عبد الرزاق على ان ل أ عمر ا بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يتفقد ا ل ر ع ي ة وقد يقراون ر ا ك ت ا ر ي خ ع م يجي ح ا ع م ر ر ز ا ق تفقد ا ل ر ع ي ة على مستوى ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة على مستوى الكره ا ل ا ر ض ي ة التعليق ة بيعكس ر ا ه ض ي ة ت ف ق ة ا ب ر ع ي ه يمر بمنزل امرها ويستمع الى بيت شير ا ز ع ج ه بيت شير و ا ل م ر أ ة تقوله وهي في داخل بيتها اتتعجب الشعر كم الكم والبلاوي كم و ر ج ع ي ت ا ل م ر ك ن ا ص ل ح ت سبيل إ ل ى ق م ر ف ا ش ر ب ه أ م هل من سبيل إ ل ى نصر ابن حجاج ب ت ت م ن ى هنا ازنا ل كايت ت م ن م ه هتافي تمني وتمنينا هتافي عمر عمر ا ل ب د ا ل حارق ه ه ل ه ف ي تمني ت هل, هل. هل. هل من سبيل الى خمر ما حالك. ما لما ى خ ر اشربه قالت ما ويوابه اتحالك ما انجلين زر الليلة عاصلة لما او نزازة فتتمنى سمع عمر البيت الاول هل من سبيل الى خمر ما ا ش ر ب ه هم اسمع بره لا اما في عادي لا إ ذ ا عمر ق ا لا ل ما ابتلف ح ت ل خ م ر مش راكب تتمنى م ع ل ا ه عمر عمل لا فاين تتبعني ولانه كان مثلا نعمل عمر ث م ا ن ي ن ونقول الله أ ر ب ع ي ن في باب الا ح ت ل التعجيل الثاني واربعين ثمانيه ام أعمل هل من سبيل مشكله خبره عنده م ح ص و م ة لكن بقيت اداه مشكله ع م ل هل من سبيل الى نصر بن الحجاج د ا ئ ر ة ب نحبها واحد اسمه نصر بن ح ج ا ج والحب انا بابا ذيته دم ه ن زمن ا ل ص ح ا ب ي ق ا ح ت ع ا ص و ل ن الصحابه إذا الجريمه في الفيسبوك ووجهت عمره وصارت ا الكلامي د ي ع على ا مستوى ل عالي حجاجي ت وكفايه جاهدة والله د الآن ب والباب قناتي ل ه ا من د و روح والله يسمعك في و م التلفزيون هل ا ب ي ت من سبيل الى نصر بن حجاج ي هالبيت عمر أ ص د ر امرا ب إ ل ق ا ء القبض على نصر بن حجاج ي فالذيج لأنه لو سلمنا ل قال ا ل ل قال أ و ك ت ه نصر بن حجاج ي يقول صدر تحت ع توقيع ي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أ م ي ر المؤمنين في الدنيا فقلت لها ا ن س ا ل قام بنسخه وقال له لا يعمل الكلاب ولا ع ا ج ي والله صحيح قال ي ل انسان م س ك ي ن المرم تحبه حبيته ما حباتي ا ت ف ا ه م ا بكلامنا والغنيه م و ج و د ة و ح ك ا ي ا لك ا ن ك و ا ح د م ح ت و ح هناك شيوعين مع واحده خالتين وكده امشي الحدائق ورجاي عادي خالتين وكده معقول يوم ما الله يطلعناه انت ق لما البلاوي اينا يكون ضلق فأنا لما قلت و ا فانا ي ب س اعتصم ل م يا على نصب الحجاج وجيب ه ي ه الى ع م م نظر اليه وجده رجلا وسيما وفق الجمال يا و البعيد مشكله افلان الفتنه تبدا بالجمال عند ايشوه وبعداك انا, أنا الليه نورو ولكنهم ا يجب ان ت ك و ن و ا من و ا ل م ا نعمارف ا ل م نعمارف ي ن ا ويقولون ا انهم م ا ا ر يجب ان يكونوا ا ع من ا حاج لما ر على كل لما رأى ب المسلمين ر لكن إذا كانت برهات يعانى تلقى م انا اريد ان اذهب ت ع الى ت المنزل رجل يقول ولكن ا ه ي اذهب الى في شنو المنزل يقول والله د ي ولكن ا ما يتخطوها اذهب ح ب ه الى المنزل كده بحبك أ ل ش ن ا هو ا ل م ك ا ي ي أ ن ا ا ا ن يجعل هذا ا ل م ك ن يجعل ه ا ل ن يجعل ا ل ي ج ع ا ل م ك ا ن يجعل هذا ا ل م ك ا ي ج ع هذا المكان يجعل ا ل يجعل هذا م ن ج ع ه ا ا ل م ك ن يجعل هذا ل ن يجعل ه ا ل م ك ا ن ي ج ع ه ا م ك ن يجعل هذا ل م ك ا ن ي ج ا المكان يجعل هذا ل م ك ا ن يجعل هذا ا م ا ن ع ل هذا المكان يجعل ا ا ل م ك ي ج ل هذا ا ل م ن ي ل ه ا ك ي ج ل ه ا ا م ا ن يجعل ا ن يجعل ا ل ن يجعل هذا ا ل ا ن يجعل ه ا المكان ي ج ه ا ل م ك ا ن يجعل ا ل م ن ي هذا ا م ا ن يجعل هذا المكان ي ج ع ه ا المكان ي ج ع هذا ل ك ا ه ا ل ل ه ا المكان ي ا م ك ا ن ي ع انت لان غرية ا ل م ل ا ح د ة ينطق ا ل ح ر ي ة مش س الحريه كل دول يفعل ما يريد هذا لبسته اعتبرهم م و من الخنازير يعتبرون ا ن د يحق على الاسلام لمن ا ل ب ح ت ا ن ه وماذا ي ر الاسلام انا في محاضره ب ا ل ج ا م ع ة الاسلاميه ي اللي بيدوا ة لا بس قد وانحظوا ايه أنا دا يجب ر ان يكون الملاحده فهو دا يجب ان الأم د يكون ا ل م ل ا ك د ه فهو ي ط ب ع ان ا السنة ل وكده ك ي نزلوا شوية ك ع ش ا ن الملاحده ف ش و ي ج م ان ي س يكون الملاحده إ س ل ا ف س ن ي ر م و ハッハやハッハッハッハッハ a ハッハッハッハッ m a ハッハッハッハッハッハッハッハッハ a ハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハ a ハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッ a ッハッハッハッハッいッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハ لما راو سيما سيما سيما سيما سيما سيما سيما سيما سيما سيما سيما ل ي م ا سيما سيما ل ي م ا س ي ل ا سيما سيما سيما سيما سيما سيما س ي ا ل ي م ا سيما سيما س ي م ي م ا سيما سيما سيما سيما سيما سيما سيما س ي ا ل ي م ا سيما سيما سيما سيما سيما سيما سيما م ا س م ا س م ا سيما ك ي م ا سيما س م ا ي م ا س ي م ي م ا ي م ا ي م ا ن ي م ا سيما سيما سيما ي م ا س ي م ي م ا ي م ب قال و ي رايك واحد ح ا ل ة انا سمعتها م الليل تقول ا ل ل و م فيك ب ا ع ت ا عاد أعلم. ا ع م ل س ب ي ل ه الى مصر بن ح ج ا د ي حلق راسه صنعه ف ج د ا د جمال على جمال بقى ب ا ل ص ل ع ه عاليه قال ر ح يا ة ا ل حياتي、اللغة. انا لا يرضيك ا ل ب ص ر ة ا ط ل ع ا ل ا ل م د ي ن ة ا ل ع ل ا ق ولكن سكرت بشاي بيت المال وسط الراي وسط الغالي و ل م ن الشارع وجلس المهم ولما ساهم لاني شفتك تمام ولكنك ا ب سوف ا تتعلم الذي ولكنك سوف ت و ا ل م ولكنك سوف تتعلم ولكنك سوف تتعلم والله ما عيونه مشيتها ل ض ل ا ل ه ا يا ست مستعمل عندك م و ض و ء ه في تناولك ز و ج ة وجبالها م م و ض و ع شنو العيون ي ق و ا لك يا سويس يا واو ه زوجه و ر ي ح ن ا من المناوئه مناكل مزايا مرمت مرمت م ا ل ل ا م ت م ل م و ض و ع ذا، موضوع طويل و ا ل ل ه أ نملك ا ا ز في بدايه الحديث م ب ت ع ولا ترسل هو هو طويل ولا ودائي محاول مواصر أو أو ماشي بالحديث يكفي يمكنه لعدم لكن القلب مطاب فأنا ما السمعة أندق أعتذر أ عدق قد الشيء ذكر ج ي ب ع ل ى أ س الله ا خذوه جزا ل ل فضل ا ا ل ش ي ء م حمد صنع عبد القادر على ما قدم ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يجعله في ميزان م س ي ا ت ه في سؤال ورد يقول فضيله الشيخ أ ق ا م العلمانيون ق ب ل ش ه ر تقريبا في هذا المكان في ساحة ا ندوه عن ا ل م ر ض ة أ د ب ت ه ا اسماء بنت محمود محمد طه المرتد الذي ع د م ه ن ل وقالت ن ي ل ه وقالت ان ا ل ق ر آ ن لا يصلح في هذا الزمان ف م ر د على كلامها هذا ونشرت ق ا ض د كتب اهلها المرتد محمود محمد طه رجزاك خير الله نظر ا ل ك ن يجب ان يكون ه هذا المكان في المنزل ي أ م ان ع ق و ل هذا ا فهي ه ب ا ل ق و ل ك ا ف ر ن في المنزل يجب ان يكون ح ن ك ن ا ا ل ذ ي ن ن ر د ع يجب ان يكون ه ذ ه ا ل م ن ا ن يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا ا ل م ك ا د ي ة على و ج ه ان ل يكون ه ي ا ل تولد ت ي ا ل ر د على كل الافكار ومن ضمن ا ل أ ف ك ا ر الى محمود محمد طه ومحمود محمد طه اتفق العلماء على كفره وفينا ت ت و ر ع ن ه قتل سياسيا لا ت ع هو قتل بحكم الشرع والله ف ع ل ش قتله لبالي يمكن اختلافه معه لما عارض الشريعه لكن أ ف ض ل حكم الذي م د ي به م ح م و محمد طه ويمثل حكم الشرعيه في فتوى ا ط ر ت الشؤون ا ل د ي ن ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل يوم أن كان الدكتور ع ل ش ر ي ب على رحمه الله و ز ي ر الشؤون الدينيه اطرت الشؤون ا ل د ي ن ي ة كتابا س م ت ه ا ل إ س ل ا م ل س ا ن ة خ ا ت م ة خ ا ت م ة ل رسالتان و ض م ن ت ا ل ر س ا ل ة فتوى من م ح ك م ة الاستئناف العليا حيث ر ف ع الدعوه الأمين داود الجامعة الإسلامية تضمن محمود مرتد عليه المحكمة بأنه كافر بأنه الكتاب فتوى من مجمع البحوث ا ل إ س ل ا م ي ة ب ا ل أ ز ه ر الشريف واتبع مجلس البحوث بعد اطلاعه على محمود محمد وقرر د محمد طه الهالب و المجلس ب أ ن هذا الرجل كافر ملحد وارتد ل أ م ه ص د م و توجود في الكتاب بأنها ل ط على ت ع كتب محمود محمد ا ل ا س ل ه ا ل ب و ح ك ب عليك أ ن ه كامل ممتد على ا ل إ س ل ا م وصدر التقوى من ج م ا ع ة أ ن ف ا ا ل س ن ة ا ل محمديه انه كامل ممتد على ا ل إ س ل ا م س ب ن ا من البالي فالرجل يظل يقول ان ا ل ق ر آ ن ل ما كلام ب و ه ع ولا كلام أ ب ي ه ا و ا ل ق ر آ ن يعني ر س ا ل ة ا ل ق ل ا س ل ا م زالها ا ت ا ن و ا ل ق ر آ ن الذي بلغه المعصوم ا ل ر س ا ل ة التي بلغه المعصوم ا قال بلغها ولذلك المجتمع ولا تصلح لمجتمع القرن العشرين واستباح فيها كل ما حرمه الله عز وجل والله وأنا استباح فيها المحرمات وأنا بعضي المسائل يصنع بعضي عقبية يتخذع يتخذع والآيات منها الإسلام الموجود هؤلاء الناس عندهم كلام إ ب ل ي س كان لناهم يقول لهم بالات والله عز وجل عليهم بدء <تصفيق> سعيد ده واحد ب ا ل تلاميذه مات برضو مات ع م ل ه الله بما يستحق قال سعيد ف ي ا ل م س ا ق ا ل قال سعيد هل النار ب يقول هل النار يعني يقولون فيها أ ب د ي وهل إ ب ل ي س يدخل ا ل ج ن ة هذا س ؤ ا ل ده مش سؤال بتاعته ا ل م س ف و ل ب ا ل ك ن يقولون اننا نحن نحن نحن نحن خ ل و نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن ن ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن و ل نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن ن ا ن ن و ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن أ ج ا ب قال أ م ا الاجابه عن امر النار قال لا خالد ولا ما قال قال قال اما ا ل إ ج ا ب ة عن أ م ر النار فابادر أ واقرر بانها منتهيه, عندك؟ محمد أنها منتهية. يا يا محمد أنها قال ا الحاجة ل ا قال لان النار مخلوق ل ل ح ك م ة قال ف إ ن ا ل ح ك م ة من خلق النار هي ا ل إ ذ ع ا ن الاذعان و ا ل ت و ب ة الناس الماتوا في الدنيا قال لك وعم قال يداوم هنا يعني ما تقدر دا؟ قال يداخلك جهنم مثلا كنت بتشرب ا ل خ م ر ة ما تقدر ت ش ت ش ر لغايه ما تزخر معك قلت اكتوبه ي ج ي واحد ثاني يتعزلهم يتشتشى ت ش ت ش ت ب ت امره أ قال فمنهم من يريد من قريب لك لا اللوظ محبوض قال من الناس الاعصاب منهم من يتشربونه تمته امره ب ح د ي قال ي ك و ل راسه مجاوره قال لحدي الناس اقول ت ب ت ا و ف م ن ظ م ي ن بينهم ر م ي ب ل ي د و ه م ينام يبليس يبليس عدوهم ب ل ي س عدوهم ب ل ي س عدوهم يبليس ع د و م يبليس ع د ه م يبليس ع د ب ل ي س عدوهم يبليس ع د و ه ي ب ل س عدوهم يبليس عدوهم ي ب ل س ع و ه م يبليس ع د و م ل ي س عدوهم يبليس عدوهم يبليس عدوهم ي ب ي س عدوهم يبليس عدوهم ي ا ل ي س ع د و م يبليس ع د و م يبليس ع و ه م يبليس د و ه م ل ي س عدوهم يبليس عدوهم يبليس عدوهم ي ب ل ي ا ع د و يبليس ع و ه م ي ب ي س م يبليس عدو ل ي ن ك تتعامل مع ان تتعامل مع ان ت ت ع ا ل مع ان ت ي ع ا ل مع ان تتعامل مع ان ت ت ا م ل مع ان تتعامل مع ان تتعامل د ع ان تتعامل مع ان ت ت ع ا ل مع ان ت ت ع ا ل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان ت ا م ل مع ان تتعامل م ان تتعامل مع ن ا ر م ان تتعامل مع ان تتعامل م ان تتعامل مع ان ت ت ع ا ل مع ان تتعامل مع ان ت ت ع ا ل ش ر ان ت ت ع ا م م ا في ت ع ا م ل مع ل ن في ا ل ن ع ان ب ت ع ا م ل مع ان ت ع ا م ل مع ان تتعامل مع ان ت ا ل م ح ر م ا ت アラミのトライブル m 時代は、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな m はあなたはあなたはあなたはあなたはあなた a あなたはあなたはあなたあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは a なたはあなたはあなたはあなたはあなたは a なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな وما المرأة لا وما ما هي دائما تماما وما ت ص ا ي ا على المراه ليس صالح ا ل ص و ص ه ب ا ل ل س ا ي خير ليس ق ا ل ح وما تتحمل براه وقوموا الصوت ع ل ي ه ى م ا تتحمل براه وقوموا الصوت بشترى وما تتحمل براه وشددوا الزول وشددوا الزول وشددوا مكان لما يقول لك يا خ ي ه ل ا ن ز و ل ت لو اتحمل ب ر م ه زول د ا جاتني م ف ا م ل كوس ح م و م ا طار فقالوا ف ه لن ا ك و ن و ا وصايا على م ح ر م و ي ت و ص ل و علينا ليه ط ع ي م ة فغير ا ل ج ا م ع ة وبسوق ا ل ط ي ا ر ة واشتغلت في الشرطه ليه يعني ليه م وصايا ل ا مجرمة والصور ن ابتي لأن محترم. لانك عشان عشان مكانة بيون عشان والجاش وقالت لها عليك ان ل ل ر ي س ا إ تخطئوا خ ذ و نصفة ك من م هذه الحميرات دي وقالت ا حجباه جننوا ح د كده هجم كله من و د و م ن ا اخذي ن منها ذ قالت ي يا اميراتك توجه زيت سخن زيت سخن ز ي ك س خ ل جاء واحد من ا ل ج م ا ع ة الشماشه تتكلم عن مره او مره ق ي ل الله ا ل الله قال الله قال لا انت ما ل ن ت في اي واحد ك ل ا ت ت ق ا ل ل ا ل ن ت م ا قلت ه ي و ا ح د ك لك لفتك لفتك لفتك لفتك ل ف ي ك لفتك لفتك ل ف لفتك لفتك ل ف ت ا ل ت ك لفتك لفتك لفتك لفتك لفتك و د ت ك ل ه ت ك لفتك ل ف ت ع ل ف ت ش و ف ت ك ل ف ت ع لفتك ل ف ت ولكن ع ش ا ن ن ت ك م تلك الجرون بلدان ن على ك تنوبنا المحدهين التأثير في كل حال اي زول يقول واللغير الجمهوري ن الشريعه ما تصفق للقرن ي ذا كافر العشرين دكاغو ل أ ن ه ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ق ا ليست و ص ا ل ح ة لكل زمان ومكان حتى العباره ة ا ر خطر ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة م ص ل ح ة لكل زمان ومكان ليس صالحة لشيء الداية والنمżenie مثلحة تقولون مثلحة الرئيم ينفين وهذا حتى وعشرة أن نتهم تأجب ولكن هذا كان ي ج ا ل ك ل ا م ع ش ي ج ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ا ص ي ب ان ي و ن هناك ا ش ا ص يجب ا ل يكون ه ن ا ل ا ش خ ا ان يكون ه ا ك اشخاص ي ج ان يكون ه ن ا اشخاص ان يكون ن ا ك اشخاص يجب ن ي و ا ك ا ي ج ن ي ن ا ك ا ش ا ص يجب ان يكون هناك اشخاص ب ن و ن هناك ا ا ص يجب ان يكون ه ن ص يجب ا ك هناك ا ش خ ا ي ان ي و هناك ي ن هناك ا ش خ ا